كوا انت من اتخذ الهو هو هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره فشاوت فمن يهدي من بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما لي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم في لا يغون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبْ آبَاءَنَا إِن كُنَّا صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ ما يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه ردا فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض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 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّهُ إِلَّا غَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ